علي يا علي علي والله ما غيرك ولي حصريا على قناه فورتينا الفضائية يا علي يا علي والله ما غيرك ولي يا علي يا علي والله ما غيرك ولي والله ما غيرك ولي يا علي يا علي ومن ما ولي, ولي ابو الحسن ساكن بالقرب نوره روح الروح هو وحبه معموره البشر وبعشقه لم كل البشر وبعشقه مبهوره زحف تزحف اله والمرقد تزوره زحف تزحف يا علي يا علي كل قلب ينبض علي كل قلب ينبض علي يا, علي يا علي والله ما غيرك ولي والله ما غيرك ولي kwele والله ما للضريح نزوره والنادي علي لولاك ما ظل البشر هادي هالمولد صار احنا بفرحه الهادي هالمولد صار الهادي من زفل تهاني واعلن عيادي من زفل تهاني واعلن عيادي يا علي يا علي صرخه وسمك يعتلي صرخه وسمك يعتلي يا, علي يا علي والله ما ولي والله يا علي والله ما ولي والله ما ولي يا علي يا علي علي هالسيات وجداني أحبك والله حبك ما احب ثاني تعال بحبك ثبتنا ونرفض نعاني قوه هالعشق من قوتي ماني يا علي يا علي يا غرام الاولي يا غرام الاولي يا, غرام الأولي يا علي ويلي والله ما دارك ويلي يا علي يا والله ما دارك ويلي والله ما دارك ويلي يطش ورد الفرح والفرحه تجمعنا شرف حب ويلي على العز علمنا نروي الكوثر يوم الحشر ودنا روبك وترك يوم الحشر ودنا يسكينا على ول الهادي ياخذنا يسكينا على ول يا علي يا علي هل عشق ما ينجني هل ما ينجلي يا علي يا علي غيرك ولي والله ما غيرك ولي يا علي يا علي والله ما ولي والله ما ولي يا باب الشفاعه اللي دق يا سيف الأبد ما شاله قرابة. على الجار بدمعت وقبل اعتابه على الجار بدمعت وقبل اعتابه يا المراد منه يفرح احبابي يا علي يا علي انت دين وسائلي الكد دين وسائلي يا علي, يا علي والله ما غرك ولي والله ما غرك ولي يا علي, يا علي والله ما ولي والله ما غرك ولي, ولي الهندسه الصوتيه والتوزيع محمد جسم الكربلائي اداه كريم الحسين بسام الشمري غردودا الحسيني سمير الكربلائي الكلمات للشاعر الحسيني قايد راتف الياسي وانتج علي من صند عالم النشر والتوزيع مؤسسه كريم الحسين الفاطميه